والدين الحق في انذناكم بالحق دينزل يا من او صدرنك ابل مبن وَقَالَ إِنَّ فَكُونَ لِتَقْرَأُوا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ نُورًا وَنَذَرْنَاهُ மீன் மீன் இ إِذَا يُنَادُونَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ نُنَذِرُهُ لِلْأَنْقَاصِينَ جَلَّ وَعَقُولُ